الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ثم أما بعد كنا بدأنا في واجبات الصلاة ونذكر بما قلنا فيها أن الواجب ما يجب فعله أو قوله ويسقط بالسهل ويجبره سجود السهو يعني إذا سهل إنسان ولم يفعل هذا الواجب يجبره السجود خلاف الركن الركن لا يجبره شيء إلا أن تأتي به أما أن تسجد للركن إذا فاتك أو يعني قصرت فيه لا ينفع هذا تبدأ أن تأتي بالركن أما الواجب هو ما يجب قوله أو فعله في الصلاة ولكن إذا سهل الإنسان سجد قبل السلام أو بعد السلام حسب الحالة وصلاته إن شاء الله صحيح أما إذا تركه عمدا الراجح من أقوال أهل العلم الواجب هذا يعم لو تركه عمدا بطلت صلاته إذا كان عالما بوجوبه أما إذا كان لا يعلم ربما والله أعلم يعذر بجهله يعذر بجهله من هذه الواجبات ذكرنا دعاء الاستفتاح وفي صيغ كثيرة وهو واجب على الراجح بعض الكتب تذكره لأنه من الاستفتاح دعاء الاستفتاح من السنة لكن الراجح والله أعلم أنه من الواجبات أن تستفتح صلاتك بعد أن تكبر تكبيره الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتيبر صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن يعني أحد الأحديث دل على الإيه؟ على وجوبها الاستفتاح يستسنى في حالات الاستفتاح المسبوق المسبوق ليستفتح هو بيسد إيه لحل الإيه الركوع ويستثنى أيضا صلاة الجنازة صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولم ير فيها استفتاح وإنما هي أربع تكبيرات تقبل الزيادة حتى تسعة تكبيرات يعني تستثنى صلاة الجنازة ما فيها استفتاح ويستثنى المسبوق اللي داخل يريد أن يدرك الركوع فلن إيه فلن يستفتح ويدخل في الصلاة حتى برضو لو كان يريد أن يدرك مثلا السجود أو يدرك سجد مع الإمام أو يدرك الإمام قبل أن يسلم، آه، فدا كله يستسنى من ليه، من الاستفتاح. طبعا يعني لحظات أو يعني صيغ الاستفتاح كثيرة، إن حفظتها كلها نوع وشكل منها الله أكبر وبعد ما تكبرت برد تقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة لما قالها أحد الصحابة قال الله صلى الله عجبت لها فتحت لها أبواه السماء الله أكبر كبير ومن صيغ أيضا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك طبعا في دعاء استفتاح طويل في صلاة الليل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 أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوه إليك من ده بقى يقول الكلام ده كله رسول الله المغفور له صلوات الله ويقول كمقدمة في صلاة الليل في صلاة الليل ها يعني وما أبراك ما صلاة الليل يعني رسول الله سبحانه يقول الكلام ده كله مقدمة أي من الصلاة وخيف من إيه وطمعاً في إيه ها نزل هذه الأفعال وتلك الأحوال على حالك وما أنت عليه نسأل الله المعافاة ناس تنام التليفون في حضنهم ويقوموا في حضنهم يتقلبوا يمنة ويسرة والتليفون أول ما أخر ما ينام يشوف إيه اللي فيه وأول ما فتعني يشوف إيه فيه إيه فيه إيه يا عبد الله في ايه يقربك من الله في ايه يزود معاشك في الحياة يزود دخلك فيه ايه يربي لك عيالك كان فيه مشكلة أسرية والزوج عملت عيت وتولول وتعمل الحكاة والزوج يعترف حقك عليها وبصر الصهر من ساعات يعني من ساعات بسيطة المهم طبعا مشكلة مشكله التليفونات وبيكلموا وبيقولوا وبيعيدوا وبتقول له بيعيد وانا سمعته وسوء فلن سمع وعلن سمعه المهم قلت له هات التليفون اداني التليفون قلت له طلع الخط اللي فيه هناخد الخط ده خالص بالارقام اللي عليه بالقرف اللي فيه الخد الخط اهو في خطوط كده بتبقى اما الصينها كده صغيرة كده ها أبص في البتاع ألاقيه مش مكمل نص سم في نص أقول له هو أنت اللي عامل الغم ده كله نص سم في نص البنت يا ولدها هتنجن هتنجن طب ولو أنا وتقول لي تقول لي والله تقول لي طب لو أنا بقى اللي عملت اللي بيعمله هتعمله فيا إيه حاجة فعلا وبيت بيتهد يهودي بقى يا ابن الحلال ده ده اللي عامل خراب ده كله إن الله وإنا إليه راجعون ثاني حاجة في في في الواجبات الاستعaza قبل القراءة يستعز بس تفتح وبعدين يستعيذ بالله عز وجل قبل ما إيه ما يبدأ في القراءة وهي واجبة على الراجع أيضا يستعيز لأنه هيقرأ القرآن هيقرأ فتحها وهيقرأ متى يصل من القرآن كل دا يلزم ويه فإذا قرأت القرآن ها فحتى من خارج الصلاة إذا قرأت القرآن فيه في فاستعز الاستعاذة الاستعاذة من واجبات اللي هي الصلاة فيها أبرضو أعوذ بالله أبصده أو أقلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده أقل حاجة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جملة كده يعني أعوذ بالله من الشيطان جملة جملة على بعضه كده وبعدين في تشريح للشيطان يعني ذكر الأعماله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نفسه يعني السحية النفس والنفخ الكبر والهمز بقى الوسوس يبقى لا ايه بس تعيز به من الصيغ اللي فاتت منه على بعضه كده على بعضه يعني حتى أعوذ بالله برضو من نصيحته ممكن ينصحني ممكن بس أنا مش عارف اندي نصيحة من المسلم أنا بقى مثل أبو هريرة والرسول مش موجود عشان يوسق لي الكلام ان هو ايه دي فعلا النصيحة وابلها لأنه الرسول لما قال له لما الرسول قال لأبي هريرة الرسول طبعا ما, ما ما يعني لم يرفض النصيحة قال له صدقك وهو إيه كذو فانت بقى ممكن يديك على أفكارهم في اللفظ يعني يقول لك أنا بنصحك يقول يقولوا ماش عم إيه تاني ما عندكش حاجة تاني فمين اللي وسقنا لك إنه دي نصيحة أنت فانت بتسئس بالله منه إيه ها على بعضه كده على بعض أو بالتفصيل يعني من همزي ونفخي ونفثي التأمين بعد الفتحة لأن انت نص الفتحة دعاء هي مقصوبة صلاة قصمة الصلاة بين وبين عبد نصفين فأنت بتطلب لعندي إياك نعبد أيضا من يعني منصفه إياك نعبد وإياك إيه يعني إياك نعبد دي خاصة بيك يا ربي وإياك دست عندي بتاعتنا بقى أنا عاوزها مش كده هو أياكما بده في الاثنين وقدمت على الفعلين على العبادة وعلى الاستعاء والاستعانة لي لإني تخصيص وقصر وحصر في عبادته واحدة وقصر وحصل لا استعين إلّيه إلا به سبحانه وتعالى وبعد كده بسأل اه يعني نصت إلى أخره فأنا لا محتاج أقول أمين يبقى من الواجبات فعلا على الراجح إن أقول إيه أمين أمين ونزلت حفصة على السلام قال وإذا أمن أي الإمام يعني وإذا أمن الإمام فأمنوا برضو في خطائنا هنا تقريبا كل المساجد كل المسلمين ما خلتش الحرم ولا غيره ولا زاوية ولا غيره الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويمد قبل ما ياخد نفسه يكون المأمومين أمنوا الشبع هو يأمن ما يأمنش الموضوع إيه فهنا الرسول يقول لا ما تسبقش الإيمان حتى في التأمين وإذا أمن فأمنه الله تبي فرد نفسه هو أل ولا الضالين وليش عوز يأخذ نفس هو رجل ممكن يكون حتى يعني كبير في السن ولا نستنبر لحد ما اللي سمعوا يقول آمين نقول إيه نقول ما لأن الملائكة بتأمن في الوقت ده فلو وافق تأمينه تأمين الملائكة ما تسبقش الإيمان فمن وافق تأمينه الملائكة غفر له تقدم من ذنبه وفر الله من بره برنا بلنا من المسألة دي اخوان يبقى كده تلات واجبات الواجب بقى الرابع والخامس والسادس تكبيرات الانتقال انا خلصت ايه اولا استفتحت انا واقف اصلا مش كده قيام القيام اللي هو ايه روك القيام وتكبيرت الاحرام روك وبعدين استفتحت وبعدين استعذت وقرأت خلصت بلا خلصت المفروض ايه هركع بقى كل بقى وانت لازم ان تطالع اسمها تكبيرات الانتقال الانتقال للنزول الانتقال الى الايه الرفع يبقى تكبيرات الانتقال وايضا لم هنتقل وقف اقول سميع الله من الواجبات ما وقفش كده وخلاص لازم تقول سميع الله ورحمة. وقول ربنا ولك الحمد يبقى الثلاث حاجات دول ثلاث واجبات لازم يتأملون يعني إمام السامي الله عليه الحمد مو مسؤول برضه السامي الله عليه الحمد ربنا ولك الحمد أو أكتفي بقول ربنا ولك الإيه ولك الحمد ماشي يبقى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا قال السامي الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ورسول الله عليه وسلم كان موازبا على هذا فهو من الإيه من الواجبة يبدأ التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده وإيه وربنا ولك إيه والحمد لله صلّى الله كما إيه رأيتموني أصلي وأمر المسيء صلاته يعمل كده صلوات الله والسلام عليه والتكبير ده يعني أمر مفروغ منه لابد من حركة نزول أو صعود لابد من إيه من تكبير والإنسان لو نسي ووضع مكّام التسميع تكبير يعني مادا اللي أقول سميع الله وحده قال الله وقد ماشي له أن يسجد سه له أن الإمام أو مأموم. إمام أو مأمور إمام أو مأمور يعني لو هو إمام بس ونسي الإمام سجد خلاص ده بالمأمور اللي نسي ما يسجدش لإني إمامه يتحمل عنه ليه يتحمل عنه هذا السه يعني هو لو سه لكن إمامه لم يسها لا تضل صلافها في شيء وليس عليه سجود سهل من الواجبات أو الواجب السابع التسبيح في الركوع والسجود بس اختلاف في الصغرس لكن لابد الاثنين فيهم إيه فيهم تسبيح ففي الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان إيه ربي الأعلى حديث عقوة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم طابعوا الأمر فرام اجعلوها اجعلوها يبال الأمر ذا للوجوب حديث عبد الله بن عباس يقول فيه النبي النبيه السلام ألو إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو سجدا يعني في الحال الركوع والسجود بابنع قراءة القرآن فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاكتهدوا في الدعاء فقامن أي حري أن يستجاب لكم فين دعاء للسجود في مكم ملاحظة في المسألة دية عاوز تدعو بألفاظ قرآنية تأول الألفاظ يعني ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطأنا قل اللهم بدل إيه بدل ربنا ماشي مسرّبنا هبلنا من أزواجنا وزريتنا قرة، والبرضو اللهم، إذا أنت بتتأول النص. في ملاحظة بقى ما بس الحمد لله مش متأذنتوا يعني ما ما يعني ما بتعاوش فيها. مسألة بقى أما السجود فاكتهدوا في الدعاء. ساعات الشيطان يهيّأ لك حاجات كده وتستخدم النصوص استخدام في غير موضعه أو تسيء استخدام النص. في ناس بعد ما تخلص صلة خالص وعاوز يدعي يقوم سجد سجدة كده ويقعد يدعي في السجدة دي ويقوم أين من السجدة واخر بعضه وماشي ايه السجدة دي؟ السجدة بيدعي جايبها منين؟ يا أخي قال الرسول قال ايه؟ ان اقرب ما يقول عبده من ربي وهو ايه؟ وسجدة ايه ماشي بس انت مين اللي قال تعملها كده؟ اللي لك وفا حاجة انا مدعي ربنا اهو انتوا كده يا سني؟ و ودماغه يحجر يا أخي ماشي مختلفناش لما يكون في سجود الصلاة آه. تدعو في سجود الصلاة لما أنت كنت بصل صلنا ما تدعي فيها زي ما أنت عاوز إنما السجدة الخاصة المستقلة دي اللي بتدعو فيها ترقدها الواحدة عشان تدعو عشان تبقى أكرم لا دين السجدة دي حاجة أنت اخترعتها ما يصحش إيه وأخدين بلكم بالحقات الدين آه يعني المسائل دي لا أقل حاجة في التسبيح سواء في الركوع أو في السجود مرة مرة مرة أقل حاجة وأدنى الكمال ثلاثة يعني الكمال ثلاثة بس ده أدنى الكمال ممكن تزود ممكن تزود حتى عشر الإمام له عشر تسبيحات والمأموم حسب متى يصله طول ما الوقت متسع ده بالنسبة لإيه للتسبيحات ونفس الكلام برضو اللي بيصلي جماعة لو نسي يسبح وإمامه طبعاً ما نسيش فإمامه بإيه؟ بيتحمل فبعد الإمام ما يسلم ما يسجدش سجود وقال ده نسيت نسيت أسبح في الراكعة الفلانية أو في السجدة الفلانية لا ماشي إمامه يتحمل عنه هذا مش يتحمل عن عليه وزر على كل اللي مش هيجي في, في سياق الكلام إن شاء الله الناس إلا مفتوح إمامه مش هيتحمل وزر لا إمامه دي بركة الجماعة بركة طول ما في إمامه في حاجات كتير جدا لو فاتتك الإمام إيه يعني تغفر لك بتغفر لك بسبب وجودك فين آه مش معنى كلمة تحمل يعني هو عملي الشيء لذنوب الناس اللي وراه لا لا هو بيتحمل يعني إيه بركة وجودك في الجماعة يغفر لك إيه كل هذا الواجب التاسع ولا التمن والتسعة التشهد الأوسط والجلوس له التشهد الأوسط والجلوس يعني لازم تجلس للتشهد الأوسط وتتشهد. مش تجلس وخلاص تجلس وتتشهد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم برضو المسيء صلاته فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يعني تقول ال إيه التشهد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ان فيه سجود سهو لمن نسي التشاهد ده يدل على انه ايه واجب من الواجبات صحيح الجمهور قال انه سنة الجمهور قال انه سنة لكن طالما ان الرسول جعل ان سجود السهو يكبر هذا التشاهد او تركه يبقى ايه من الواجبات ان شاء الله لو جلس التشاهد لو ترك التشاهد الوسط متعمدا متعمدا ولم يسجد للسهر صلاته غير صحيحة متعمينة مشكلة لما لو نسي أو سهى وتركه ثم ذكر فسجد للسهر فصلاته ايه صحيحة دايما السؤال اللي بيفرض نفسه كتير لو, نه... لو ام وقف يعمل ايه وكلام نقول اذا نهى الامام للركعة الثالثة يعني ترك التشاهد الايه الاول واستتم قائما فنبه أو فلبه بعض المأمومين يكره في حقه الرجوع لو وقف خلاص لو شرع في القراءة حرم عليه الرجوع على مين؟ على الإمام يعني هو لو وقف وقف خالص كده وذكر يكره أنه يرجع تاني طيب ده هو مش مش ذكر كمان ده بدأ يقول الحمد لله رب العالمين وإيه؟ ويقرأ يحرم عليه أن إيه؟ يرجع للإيه تشاهد الأول واجب من واجبات الصلاة ينجبر بسجود إيه السؤال طيب لو رجع هنا بقى السؤال الكتير اللي الناس بتدندن حواليه ويقولهم الصلاة بطلة الصلاة ليست بطلة حتى لو رجع لو شرع في القراء وراجع احنا قلنا يحرم عليه هو على الإمام بس لما الصلاة صلاة صحيح صلاته صحيح وصلاة المأمومين خلفه وإيه صحيح طيب لو رجع يرجع معاه لو رجع لأنه هو بيزوجش هو بينتقل بس من ركن إلى إيه لأنه ما زوجش ركعات إنما الناس لا تتبعوا إذا الزاد لو زاد في الصلاة ما يتبعوش. إنما في الحالة دي لو زكر ووقف وانتصب خلاص وبدأ في القراءة وبعد يرجع تاني وجلس يجلس المأمومون معه والصلاة صحيحة والإثم على من في الجلوس اللي هو بعد ما بدأ في القراءة على الإمام فقط على إنه دخل في الركن لكن لسه لم يدخل في الركن يكره له الرجوع يكره له لإيه؟ الرجوع من الواجب العاشر اتخاذ سطرة هتجد في بعض كتب الفقه إن اتخاذ سطرة من السنن ممكن تلاقيه في بعض الكتب من السنن. لكن هو عندنا هنا من الواجبات لأن الرسول يعني أمر بهذا وحذّ عليه وذكر أحاديث فيها وعيد لمن يعني قطع على الإنسان صلاته ومر بينه وبين القبلة وبينه وبين السطر اللي وخذها تحول بينه وبين المريء عن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فليصلي إلى سطرة واليدم من منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته الله وإيه اللي الشيطان هنا؟ لأن الشيطان يستخدم هيستخدم هستخدم بالداس والشيطان مش يمر هو لو مرنا مشوفوش ولو مرنا مش محاسب لإنه يرق... إنه هو يراكم وهو إيه؟ وقبوله وقبيله يمره أنا ما يميزه هذا عارف هو بمر منين؟ لما هنا الشيطان اللي الرسول يصده إن الإنسان للشيطان إيه؟ هستخدمه ليقطع الصلاة. وعن ابن عمر قال رسوله السلام لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب يا حي يا قيوم فإن أبى آه يعني منعه لا تدع نحوش ودخلوش بالإشارة بالفعل امسكه ربما هو مش مدرك يعني عيل مثلا أو حاجة أو إنسان إنسان كبير هو مش متنبي يمسكه ومنعه من المرور يعني فإن أبا فلتقتها توصل القتال آ للقتال نتشجر مع بعض أيوة لأن هو مصمم وأنا برضو إيه؟ مصمم هو من المخط هو ترى صار عاوز أقولك يعني حتى لو وصلت كذا يعني هو مش هتوصل بس عاوز أقولك يعني وتتحقق السطرة بالجدار والسطوانة والعصا كل حاجات دي السطرة سطر سطر جدار تستتر بجدار تستتر بعمود تستتر بكرسي تستتر بظهر أخيك المسلم اللي جالس بس تكون متأكد ان هو هي جالس لحد ايه مش انت تكبر ان هي وهو يقوم وهو لو قام يبقى لعملية ايه مكشوف مكشوف و... وناس عجيبة في ساعات لما نيجي ايه نستتر بيهم هو يحس انك بتصلي وراه يقوم زحف قدام ويساعات يوسع لك الحتة خالص يعني هو قلبه عليك يا عم انا انا عاوز ظهرك هو لك قد الحتة في في تصرق لأنه مش عارف مش عارف يعني أنت قاصد تستتر به فيقوم واستعلق خاص أقل ما يجزء من السطرة مثل مؤخرة الرحلة مؤخرة الرحلة كان زمان الجمال والحاجات اللي تركب دي كان بيحطوا على ظهرها حاجة كده عشان تبقى هي لبسه في, في السلام السلام بتاعها كده ها يركب عشان ما عشان يبقى مستوي يعرف يعود يعني هي دي مؤخرة الرحلة اللي اللي حرف السلام من من قدام أو من وراها. يعني حاجة مرتفعة بينه في الأرض كده في كمان برضو إني يدمو من السطرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من سلسة أزرع في بعض الناس بالنسبة للسطرة الإيد ما يجي يزقق مثلاً جنب العمود دي يحك في العمود لا أيه لازم تسيب فرخ كده يعني سطرة بس متلاش كده متلزق شيء نفسك في الحاجة كان بين مصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاء، يعني بين وبين السطرة إيه، شاه تمر، نعم بتمر، يعني, يعني ما بتمرش بس إيه؟ تسمح يعني مش لازم لما بيجي يسجد مش تيجي يسجد يلمس الجدار يعني ممر الشاء، فإذا تخذ السطرة فلا يدع شيء أن يمر بينه وبين السفر، يعني ابن عباس النبي عليه كان يصلي فمر الشاء. فمعني الشاه هيقول لها الجاعي هيشاور لها مش هتفهم هي مصممة ايه تعدي فمرت شاه بين يدي فسعاها سعاها يعني سابقها فسعاها يعني بسين ألف يعني وعين ألف وها ألف فسعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة يبقى فين بقى كده الشاه مر منين يعني صوروا واقف هنا والشاه ده هتمر من هنا طبعا هاي ولها إشي ما هو مش ها لو شاور لها برضو هتصور فهو الأم مقدم مقدم لحد ما وصل فين للسطر اللي هو خدها ولازق بقمو بيها فهي مرنت منين من خلفه صلى الله عليه وسلم إذا حديث أيضا حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ولا يدرأه ما استطاع فإن أبا فبيقتله فإنما هو شيطان حديث ثالث يقول فيه صلى الله عليه وسلم إنما هو إنه يقطع صلاة صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود عن عبد الله بن الصامت عن أبي زار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين ده مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن بين ده مثل مؤخرة أو أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته والحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبو زار ما بان الأسود من الأحمر من الأصفر ما هم كلهم إيه كلهم كلا قال يا ابن أخي سألت النبي عليه الصلاة والسلام كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان شيطان مرور الجرية الصغيرة بنتك الصغيرة حفيتك بنت خوب بنت أختك مش عارفين الجوار الصغير قال بعضه قال العلم إنه ما يقطعش الصلاة ليه لديه ما تدخلش في مسمى المرأة المرأة والحمر والكلب ليه هي دي مش امرأة ولذلك سيد عيسى رضي الله عنه كله يعني أثر صحيح ويعني جميل تقول إذا بلغت الجارية تسعة سنين فهي امرأة إذا بلغت الجارية إيه تسعة سنين فهي مرأة هي بتأس على إيه على نفسها لأنها لما كان عندها تسعة سنين عمرت ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة باء وأم المؤمنين العجب وعجب ومش مش ايه يطأ في زي الشيعة وروح في ستين جهنم تسع سنين أم المؤمنين وأم أبوها ولا إيه؟ أم أبوها مش أبوها من المؤمنين هي أمه وأم عمر وأم عثمان وأم علي أه؟ تغضب الشيعة تفرح الشيعة تروح في جهنم تروح ما تروح ما تروح أه؟ إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي فهي مرأة المرور على اليمين والشمال ما يضرش نعم الإيه كذا القطع أن يعني يمرش إيه يحول آه وهذا الأمر محرم على المار محرم يخوننا لازم إنسان يحترم المسألة دي منطقة سجوده إيه ما تمرشونه واخذ سطرة مش واخذ سطرة ما تمرش من منطقة الإيه السجود دي إطلاق عن أبي جهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني عليه عقد كبيرة أيوه عليه وزر كبير قوي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه أقل في فنظركوا إيه يا راجل يوم إيه ساعة أربعين ساعة ها؟ مش ده أقل في نظرنا. أربعين دي أربعين دي يا حاج فؤاد ولو أن المصطلح دي مش موجود عند الرسول أصلا المصطلحات دي لا توجد عند الرسول ما عنده ما عنده 40 دقيقة ولا عنده 40 ساعة ليه ساعة 60 دي ما فيش المصطلحات دي مثلا بس أنا مش ما حدش يوفر 40 يوم مش إخوانه بس تحذير فأنا بقول لك 40 دقيقة يعني 40 دقيقة يعني ساعة و... ساعة اللي إلا إلا تقول ما شاء الله ساعة تلتو كل واحد ريك وجه مصر مش كده يمر على رقبته مش قدامه هو ده اللي بيحصل في الحرم بناء على فتوى شذة صدرت وإني استسمى من الحرم قرأت مسلم العالم مسلم العالم مسلم العالم على المرور بين يدين رجال ونساء معجنة والله يا أخويا في الحرم في الح معجنة ونن على الفتوى دي وشي استخدام يعني عرفش من أفتها يعني كان يجب إن يتأنى شوية ويعرف إن الناس أصلاً آخر حاجة يفكروا فيها التدين وأخر شيء فكروا فيه الثواب والعقاب والأجور وحسنة وسيئة دي مش في دماغ الناس أصلا تجد ال... الواحد بيصلي هو الأول استنم ما يكملش واحد عالمية من الثانية إن رفع راسه يمر بيمر منين من منطقة السجود ما رفعش راسه يمر من فوق راسه خليك برحتك احنا مشيين مشي لو واقف وبيصلي وتيجي تشاور له يضرب إيده كل احنا في الحرم يعني ايه يعني مش حديثك ده ولا, ولا دليلك ولا لا لا احنا في الحرم مع انه هيروح فين ما تعرفش طب هو دي اتجاهه برده مش مشكلة هو واحد شاور له عاوز يروح له خلاص يده ويس على اي حد المهم يروح له فالمساله دي يا اخواننا يعني صعبة صعبه لو يعلم المرء ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين ذلك سطرة الإمام سطرة لكل المأمومين شاء الله يكون وراه ملايين الناس في الحالة دي بقى المرور ما يضرش أي حتى لما الإمام أصلا مصطور قال عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان أتان ينحمار أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام يعني على وشك إيه سيد عبد الله بن عباس على, على وشك يحتلم لسه ما احتلمش ورسول الله يصلي بالناس في منى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتام ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد ايه الشيخ من الحديث سيدنا عبد الله بن عباس الرسول بيصلي في منى واخد ايه سطر وراء وصفوف الحجج صفوف الحجج بيصلوا خلف الرسول عليه السلام منها ابنها بس مشي بين الصف وامسي بالحمرة راح تاكل وامواقف فين محدش قال له انت عملت ايه حاجة غلط لانه مشي بين الصفوف لان الامام اصلا ايه مستور الامام مستور فسطرة الامام ها؟ سطرة المأمومين وسهو الامام وسهو المأمومين يكبره عدم سهو الامام الواجب الحادي عشر قراءة صورة بعد الفتحة صورة بعد الفتح يعني ما تركعش كده وأنت معك شيء من القرآن مهما كان يسيرا يجب ترأي صورة قصيرة كالكوثر مثلا حاجة س... إنا أعطيناك ليه الكوثر فصلي لربك وانحر إن الشنيئك هو ثلاث آيات حاجات بسيطة على الأقل أو قل هو الله أحد أو مش معناها استخفاف بالصور دي ولكن أعود أقول لك أقل شيء تقرأ حاجة بعد اليهين بعد الفاتحة حديث أبي سعيد الخدري قال رسول قال أمرنا أي رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر برضو بنسيء استخدام الحديث ممكن أقول لك آخر رسول قال اقرأ بالفاتحة وما, وما تيسر انت وقفتنا له الوقفة دي كله. كأنه يعني بيأدبك مش كده قال وما تيسر بتطول لي. أنا طولت يا جباعة طولت جبت ربع إلا ربع رابع, رابع كده طويل آه طيب ما هو الرسول شوف بقى خلي بالكم بالمسبة التطول والتقصير والإخوة ساعات اللي بيتصدروا للإمامة يعني طول ما صلاتك مثل أو قريبة من صلاة الرسول يعني دون صلاة الرسول لا تسأل عن أحد لا تسأل عن أحد يعني على سبيل المثال المسك الرسول كان يقرأ السجدة والإنسان في إيه فاكل الجمع أنا الناس يزعلوا هيستشهدوا بحديث من أما فاليخفق يستشهد زي ما أنت حاولي تشهد أنا صليت صلاة مين بأبسط صلاة وأخف صلاة وأكمل صلاة لأن أنت لو هتأخذ الناس بمفهوم هذا التيسير الفتحة وما ما أنتش هتعبوض ربنا ولا الناس هتعبوض ربنا تحملهم على الجدة ما تزودش عن مقرأ رسول الصلاة وهو ما قرأ القراءات اللي احنا من دي أصلا قرأ أكثر أكثر ودي صلاته أكمل صلاة وأقل صلاة وأقصر صلاة فالمسائل دي نخلي بدنا منها لأن لا نستشهد بالأحاديث فغير موضع يعني, يعني مش أنا هطلع أقعد على الرصيف أو على الكرسي أو أي حاجة وكل هم من إن أنا إيه أقص من الإيه من الصلاة لإنه هي العبادة نفسها ما يعني إلا ما ربي لا يوجد أي استمتاع بالعبادات دلوقتي ما هو طالما ما فيش استمتاع يبقى كل حاجة تئلى في استمتاع بالعبادة ما تشعر بثقل الأبد الأبد لو أنت بتستمتع بالعبادة لو أنت حاس إنك بتعبد ربنا ما تستطيع شيء ولا وإلا يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أريحنا بها يبقى هو تعبان وإيه هيستريح بالعبادة فلو انت تعبت من العبادة يا باب انت مخالف للهدي وعلى خلاف منهج النبي يبقى فيك حاجة يبقى فيك حاجة وبقول له احنا قارحنا يعني القعدة اللي احنا قاعدين هدي احنا تعبنين من القعدة دي صح ولا بصح هو كان سيدنا صار بيشتغل وبعدين بقول له سيدنا بلال قارحنا ولا هم كانوا قاعدين كانوا وقال له قارحنا ام الصلاة يا الله ليه دي راحتنا دي متعتنا عشان ما انسقش بس استخدام اللي ايه الأحاديث يبقى أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وكلمة أمرنا هنا الأمر للوجوب يبقى تقرأ ما تيسر معك من القرآن بعد الفاتحة الواجب الاثماشر بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين يعني سجدت سجد الولو وجلست تقول في, الجل... في الجلس دي ثلاث مرات رب اغفر لي أو على الأقل ايه واجب أيه واجب تذكر هذا تقول هذا الواجب التاسع عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صلاة على النبي في التشهد الأخير لحديث عن فضالة ابن عبيد قال بينما رسول الله قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم مغفر لي ورحمن الله كان بيصلب صوت يعني صوت عالي بين آن الرسول سمعه ربي اللهم اغفر لي وارحمني في صلاته يعني فقال رسول الله صلى فقال رسول الله صلى الله عليه عجلت أيها المصلي عجلت أيها ليه يعني أنت طلبت طلبك إيه بسرعة ده في مقدمة عن كده في حاجة تقولها كده حالي أتقولها كأنه يعول الموضوع إذا صليت فقعت فحمد الله بما هو أهله وصلي عليا، ثم أدعو. يبقى التشهد مودي سنة على الله وحمده لله. إيش قلنا؟ وبعدين تصلي على النبي الصلاة، وبعدين تدعو بالين تدعو سده. ثم لا ما أنكر لأن الوقت وقت لا دلوقتي لا الوقت اللي إذا كان مجال تعليم، لأن الوقت وقت تشريع ووقت تعليم والصحابة. الحاجات دي أول مرة بيمروا عليها وأول مرة بيشوفوها وأول مرة بيسمعوه فهو ما أنكر عليها رفع صوت لكن لو أنت عارف في ناس بتبقى عارفة لكن بتشوش يعني هو عارف آه وكل حاجة وهيصلى على النبي وكل حاجة بس عمال صوته عالي لا لأن في أحدث تاني نهت عن أن يرفع أحدنا لأنه كله بيناجي ربه فعدم إنكار النجع على في مسألة الصوت لأنه برفع صوته بانت إيه صلاته وبانت إيه استعجاله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لأن الوقت وقت تعليم رجل آخر دخل صلى ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله واحد تاني يعني وصلى على النبي برضو بصوت مسموع حمد الله وصلى على النبي فصا قال صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعوا ادعو تجب يعني التاني يعتبر ما ايه مدعاش حمد الله وصلى على النبي تقريبا ايه سلم او لسه ما سلمش فالرسول هو سمعه بيقول له ايه ادعو تجب يبل اولان يدعى قبل ان ايه قبل ان يصلي والتاني اسنى ثم صلى فبشره النبي قال له ايه ادعو تجب الشيخ الألبان عليه الله قال استدل به على وجوب الصلاة بالحديثية يعني على وجوب الصلاة على النبي في التشاهد الأخير لأنه كون له كده وعجلت وكذا يبقى للوجوب يعني وقد نقل القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم ومن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في تشاهده الأخير واجب عليه إعادة الصلاة يعني لو سلم تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم وانصرف وجب عليه اعادها وجب عليه ان اعادها ناخد برضه شيء عن سنن الصلاة السنن هي برضو اقوال وافعال زي الواجبات ايه اقوال وافعال يستحب الاتيان بها في الصلاة يستحب الاتيان بها يثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عندا ولا يشرع بتركها سجود السه عرفتوا الفرق يبقى الأركان لا يجبرها إيه سه الواجبات يجبرها سجود سه السنن ما يلزمهاش سه فعلتها تثاب تركتها لا تأثم واضح كده ده بالنسبة للي السنن والسنن نعين سنن قولية وسنن فعلي ناخد بعض ما ما تيسر يعني من السنن القولية خدنا في الواجبات برضو قراءة شيء بعد من القرآن وبعض الكتب أو يعني آه كتب الفقه بتذكر القراءة بعد الفتحة لأنه من الايه من السنن نحن خلاص خدناه في, في الواجب وعلى إن ده الراجح ان شاء الله يعني من السنن ايضا في القراءة لما تأتي آيات رحمة تزك تطلب من الله الرحمة من السنن ولو في عذاب يبقى يستعيز بالله من الإيه من الأعداد من السنن تقول لو ما عملت لا شيء عليك تثاب تسب لو ذكرت الرحمة سألت الله رحمة عن حزيفة قال صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه ده برضو لا دي في النفيله لا لو في المكتوبه عادي لا باس لكن الصلاة الحديث اللي معها دي سبب لكن لو في في المكتوبه لبأس لبأس لا باس لا باس لا يضر لكن لو مثلا سبحت ونزعت الله يكون سراً يكون سراً لا مأس يستحب في الصلاة يقول يعني في الصلاة يعني إذا قرئ سبح اسم ربك لا تقول سبحان الله لا مأس أن تقول سبحان الله في نفس حاضر حاضر وإذا قرأ أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت أن يقول سبحانك فبلى لسبوت ذلك عن رسول السلام أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من, من الشهدين الذكر في الركوع ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في الركوع يبقى احنا عندنا الركوع وعندنا تسبيح في ذكر تاني بقى يعني لو في دعاء تاني يعني عاوز ادعوه من السنن من السنن لكن هو اقل حاجة عندنا في الركوع ايه أه؟ ده تسبيح اقل حاجة واقل الكمال ايه ثلاثة ومفتوحة بعد كده سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب رفريه سبحان ربك الأع سبحان ربي الأع الإمام يعني يقال إن الإمام من الذكر أيضا أن لك أن تقول في الركوع اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة الروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كل ده ذكر ايه ها؟ في الركوع ايضا من السنن الذكر بعد القيام من الركوع طبعا فات قبل كده عاوز تزود تزود يعني احنا لازم تقول ربنا ايه سميع الله لمن حمد ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد تزود تالي اه اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولينفع ذا الجد من الجد كل دا لبأس ماشي برضو التانية ربنا لك الحمد ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ها كل دا ذكر بعد ربنا وإيه الذكر في السجود اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخلقين سبوحا برضو قدوس رب الملائكة والروح ونفس الكلام اللي تقال في, في الركوع لا بأس أن يقال في, في السجود ومن السنن أيضا الدعاء بين السجدتين رفات معانا قبل كده رب يغفر يا عو تزود فيها زود صلاة على النبي بعد التشهود الأول، صلاة على النبي بعد التشهود الأول من السنن من السنم. أنا خدنا بصلاة بعد التشهود اللي الثاني أو الأخير؟ إن التشه عليه في التشهود الأول. قال الألبان رحمه الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهود الأول وغيره. يعني الثاني. أو في تشهد بيبقى تشهد واحد بس مش كده السنن أو الصلاة الزوجية زي الصبح كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره وساق عن ابن عن ابن مسعود مرفوعا إذا تشهد أحدكم في الصلاة مطلقة يبقى أي تشهد يعني إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد إلى آخر يبقى تشمل التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من السنن وفي التشهد الأخير من الإيه من الواجبات وذكرنا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وعن ابن مسعود إذا تشهد قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحلوكم في الصلاة فليقل اللهم صلي على محمد طبعا إلى آخرها ليصيغ المعروف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السنة السابعة الدعاء بعد التشهد الثاني الأول والثاني الدعاء الدعاء الدعاء بعد التشهد أخواننا يشبه شيخ الإسلام البنتيمي عليه رحمة الله بأنك في ضيافة الملك او في اقبال على الملك سبحانه وتعالى فقبل ما تنهي المقابلة قول اللي انت عاوزه وتريد من الملك لان هي المقابلة هتنتهي بالايه بمجرد انت ما سلمت بانهيتي الايه انت اللي بدأت المقابلة وانت اللي ايه هتنهي لك قبل ما تمشي اطلب من الملك اللي انت عرفه قول مناسب مكان يعني وقت, وقت طيب للدعاء فالدعاء بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني لها بأس يعني فرضت التشهد التشاهد وصلت على النبي كامل نقلط كله كله والإمام لسه قاعد تدعو تستغل الوقت وكذلك التشهد الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين ما هو لازم نحن فعلا نقعد في كل ركعتين لازم نقعد في كل ركعتين ربعية أو سلسية أو سنائية لازم نقعد بعد إيه أو صلات الليل إذا قعدتم في كل ركعتين فقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليجع ربه عز وجل مع طبعا الحفاظ على مسألة إيه الصلاة يعني أعوز أقول لك دي وبعدين الصلاة وبعدين إيه تدعو تاني ماشي التشهد الدعاء بعد التشهد الثاني إذا فرغ أحدكم نص عليها بقى إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وفي رواية من المأثم والإيه والمعروم والمسيح الدق الدقجله خالص دلوقت ما لبجنيه يعني كل حسه يطلع لنا فاعيه واحد مش عارف بقى لسه الكبير لسه ما جاش لكن هو الرب عمال ملأه تي في اليمن هنا هنا عم مليني يطلعون أكيد سمعتوا عن حاجات زيكين عموما بأي أي دجال تستعيز بالله ايه من شر المسيح الدبجه ومن المأثم والمعروم السنة الثامنة التسليم الثانية يبقى الأولى إيه، ها؟ روك، والتانية سنة. تبي تقول تدفع واجبة؟ أيوه. لا. ل Ain أنا لو ما سلمتش ما خرجتش إيش مصاب؟ تدفع واجبة؟ الأولى، الأولى ما تنفعش واجبة، لإن قلنا الواجب يذبره للإيه؟ السه. طيب أنا ما سلمتش خالص خلصت التحيات وقمت إيه ماشي رأيها هجيب نعلي وهنطلع واحد قال لي أنت مسلمتش والله العظيم طيب أدي سابتين ساهو يا الله ينفع يبقى تسليم الثانية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين فعن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياضة خده يعني لو حرف كده يشوف بيض وكده يرى بيض خديه صلى الله عليه وسلم والتسليم الأولى روك وأما الثانية فيسنة فقد ثبت أن رجاء صلى الله اقتصر على الأولى ثبت اكتفى بالأولى فعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمه واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا يعني يقول السلام عليكم ثبت هذا عيشة رضي الله عنه روت الحديث تلقاء وجه السلام عليكم ويميل بوجه ناحية ده الرك كده خلاص خرج لأن ألف الحديث التالي تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أكبرت التكبير ولا خلاص أحرمت للصلاة وتتحلل من الصلاة بالتسليم نعم حاضر عتيك إن شاء الله كل ده هي حاضر الزكر والدعاء بعد الصلاة من السنن الزكر والدعاء بعد الصلاة أما الزكر فقد ثبت في أحاديث منها من سبح في دبر يعني في آخر بعد ما يسلم يعني من سبح في دبر دبر, دبر الصلاة إيه؟ بعد ما ينتهي الصلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا فتلك تسع وإيه وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على وعلى كل شيء قدير غفرت خطياه وإن كانت مثل زبد البحر دو ذكر لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قتل بله أيضا برضو يذكر كل hoy دي أذكر بعدئة بعد الصلاة ومن نذكر بعد الصلاة الاستغفار 3 كان رسول الله سلام إذا انصرف من صلاةه استغفر ثلاثا يقول يستغفر ليه استغفر لإني دي عبادة ولعبادة ينلها برضو التقصير والسهو ينلها الانشغال وينلها فلا بد من الايه ولإن هي إحنا بنأديها ممكن تؤدى الصورة التي لا تليق بمقام الله عز وجل يلزمها الاستغفار فكان إذا انصرف من صلاة يستغفر الثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك عياز الجلال والإكرام وتقرأ المعوذتين أيضا من الأذكار كل ذكر بعد الصلاة وتقرأ آية الكرسي من قرأ آية الكرسي دبر, دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين الدخول الجنة إلا الموت يعني لو مات يعمل إيه يدخل الجنة, يدخل الجنة يعني هو أرأيت الكرسي ومات يدخل الجنة الحاجز اللي يحجز عن الجنة والموت الموت وأما الدعاء بعد الصلاة فقد صح أن النبي صلى الله صيغ في الدعاء في دعاء بعض الصلاة لكن دعاء جماعي لا, طبعا مش لا اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارذال العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من فتنة عذاب, من عذاب القبر ربقيني عذابك يوم تبع عبادك اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اصررت وما على كل ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفعلية بعض الكتب برضه ذكرت منها اتخاذ الايه السطره خدناها احنا في الايه ها في الواجبات من السنن الفعلية رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الايه الاول او الاوسط يبقى عندنا كده كام حاله ها اربع ها اربع أربع عندنا كده أربع حالات ممكن ترفع اليدين قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير كل هذا صحيح ولا دور الصلاة في شيء يعني تقول الله أكبر يبقى أنا كده رفعت بعد الله أكبر يبقى رفعت مع التكبير أرفع بعد التكبير قبل التكبير بعد الايه بعد التكبير كل وارد وصحيح ان شاء الله وضع اليمنى على اليسرى من السنن الفعلية في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى على الصدر, على الصدر عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وعن وائل بن حجر قال صليت على رسول السلام ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره من السنن الفعلية أيضا في الصلاة النظر محل السجود النظر محل السجود فعن عيشة قالت لما دخل رسول الله للكعبة ما خلف بصره موضع سجود حتى خرج منها طبعا هو صلى في الكعبة لكن الصلاة صلى صلىها في الكعبة ايه نافلة لا يجوز ان صلي في الكعبة فريضة ولا على سطحها صلى جواها في السنن فقط ولذلك الصلاة اللي بيصلوها في الحجر دي ايه بتشوف بشوف بشوف بشوف ناس بيصلوا في الحجر دي سنن اول ما ييجي هنصال الفرض يخرجوا كل الايه الناس من الحجر عشان لان الحجر من الايه من الكعبة لان السيدة عيشة رضي الله عنها لما طلبت من رسول الله ان تصلي في الكعبة خلاص الباب يتقفل والمفتاح بقى المسؤول عن المفتاح شار المفتاح معاه وكده الله صلي في الحجر فانه ايه من الكعبة انه من الكعب طبعا من السنن الفعلية خل... مسألة استواء الظهر وتفريج الأصابع وانت راكع وقابض على الركبتين ها ومباعده على الجنبين كل الحاجات ايه فعليات حاجات فعليه نعملها في الايه في تمام هيئة الركوع والسجود أيضا من السنن الفعلية النزول في السجود على اليدين قبل الركبتين النزول على اليدين قبل الركبتين حديث ده برضو محله يعني جدل كتير وكلام كتير من أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني يعجبني كلمة للشيخ الألبان عليه رحمة الله قال إني ركبتي البعير في يدي. خلاص وانتهى الموضوع إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الايه البعير وليضع يديه قبل خلص خلاص يبقى على ايديه وركبه هي البعير يعني ركب البعير فيه؟ في الرجلين القداميين يعني الرجلين فإذا سجد أحدكم فلا يبرك, يبرك ينزل على الايه على إيه. وبرضو من الأفعال السنة الفعلية تمكين الجبهة والأنف خدناها احنا برضو في تصحيح هيئة الإيه السقوط وضع الجبهة والأنف واليدين على الأرض. ماشي تحطش الجبهة وتسيب الأنف. قط ده كله على الإيه على الأرض. فيه مكبض يعني حاجة مهمة من نسبة لهيئة المرأة في السجود والركوع والحاجات دي ما في حديث أو شيء صحيح سند أو سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين سجود المرأة لأنها تلاقي بعض الكتب يقول لك المرأة تلزق بطنها في رجليها وضم نفسها ويدها كده نحن قلنا ده زمنه بين الزرعين والإيه والجامين قال لك لا المرأة ما تجفيش وتحط بطنها عند رجليها، على على على رجليها أسطر للمرأة، ما فيش أي نص يقول بالتفريق بين هيئة المرأة في صلاتها وهيئة الإيه الرجل فالهيئة واحدة إن شاء الله. أيضا من السنن أن يشير بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء يشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها يعني يبقى عينه فهو الوضع السجود والركوع والقراءة بصره فين محل السجود حال القراءة ينظر إلى إلى السباب الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتي ورفع إصبعه الإصبعي اليمنى التي تر الابهام فدعا بها ورمى ببصره إليها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باصيتها عليها باصيتها عليها ويشير السبابة وإيه وينظر إليها إذا كان هذه السبابة يعني فيها حاجة مقطوعة مثلا خلاص لا يشير لا يشرب بغيرها وتسقط الإيه يعني ربما الصبع هذا ما لا يشير بالغسطة ولا بأي إصبع آخر خلاص تسقط عنه في بقى أمور تبحث الصلاة وفي منهيات عن الصلاة وفي مبتلط للصلاة إن شاء الله نبقى إيه نخلها للقاء قادم إن شاء الله أي استفسار لحظة نعم شو في وهو الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالنسبة للإمام في ثلاث حالات مسابقته تحرم التأخر عنه يحرم متابعته هي السنة إبا الثلاث حالات بالنسبة للإمام فأنا ما يبقاش الإمام بدأ في ركن آخر أو شرع في ركن في هيئة أخرى ومع دين أنا لسه ما زلت في الحالة الأولى يعني أي؟ في أول التروية. لا في أول التروية. استفتح في أول استفتح في أول الصلاة. استفتح في أول الصلاة. الشخص والكلب يعني إيه واحد مر يعني. يعني لو واحد راجل ولا مش آه المرأة لا تقطع صلاة المرأة. وكذلك الرجل لو مر لا يقطع الصلاة ولكن لا ينقص الأجر ينقص الأجر يعني إذا مر الرجل إذا مر الرجل ينقص صلاة من مرة أمامه ولكن لا يقطع صلاته إنما المرأة وإن المرأة اللي هي إيه مش الجارية المرأة التي حاضت نعم لا سجد الشكر ملهاش شروط شيء يأتيك يسرك أمر يعني طيب نزل بالمسلمين خبر طيب حدث للمسلمين تسجد وتسأل الله سبحانه وتعالى المزيد والفضل ولكن لا لأنها ليست بصلاة يقول أنعم يجوز لم كنت متوضئ لا بأس ليس على وضوء لا بأس متجه القبل لا بأس غير متاجهة أيضا لا فأس مثلها تماما لسجدة التلاوة لأنها ليست صلاة ليست لأنها غالبا يأتي الإنسان بهذه السجدة مع وجود شيء يصرف أو خبر يعني عالم به أو أمر نزل حالا يعني نعم عليه الصلاة والسلام المأمور يقول مسلم سمع الله لمن حمد وإذا رفع يقول اللهم ربنا ولك الحمد في يقول لك لما ل... ل... ل... ل... ل... ل... سمع الله لمن ربنا ولك الحمد كلاهما صحيح. كلا صحيح ان شاء الله كلاهما صحيح التسميع والتحميد وقول ربنا ولك الحمد كل صحيح لو جمع المأمور بين الأمرين لا بأس لو اكتفى بقوله اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد لا بأس. نعم. يخص الفجر بهذا؟ لا ما سبته حديث بهذا النص. إنما هو المفتوح عندنا الدعاء. أنا خلاص اتفقنا على إني الصلاة الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التجاوز الأخير مفتوح. لو طلب بهذا لا الألباس أسألك علما نفعًا ورزقا واسعا وشفاء من كلبأس. يدعو بيدعو لا الألباس. لا, لا لا لا تخصيص الفجر من يقول بهذا النوع لا. يستعيذ بالله من الأربعة كما ورد في الحديث لا بأس. لا. على الأقل ثلاثة آيات. باب المسجد اتقفل طب ايه المشكلة طيب اذا كان المصلي هذا قريب من الباب هتأتيها طبعا في الامور المباحات لكن لا بأس لو هو قريب من الباب يتحرك حركات ناحية الباب مع الحفاظ على اتجاهه ناحية القبلة يعني عارف هيمشي ازاي بقى يعني بالنسبة للمسجد الباب ده مثلا هو وقف كده يب هيمشي كده هايم شبه ويفتح الباب هذا من الأمور المباح لا بس خلاص الصلاه اللي ورا بعض من بقصد إجبار الإمام على التقصير أو الركوع أو السجود لا يحل هذا سواء سرية أو جهرية سرية أو جهرية لا يجوز التنحن علشان الإمام إيه يركع سواء سرية أو جهر لا يجوز هذا لا يجوز وعلى الإمام أن يلزم سنة رجاله السلام ولا يلتفت لنحنحة المؤممين ولا كح المؤمنين يكحوا ويتنحنحه ويعملوا اللي يعملوه وإلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فيها كل دهية شاء الله كل دهية إن في كل وكله؟ متى يصل بسم الله؟ ما حجش ولا لو, لو زود يا مولانا في يجوز لو, لو, لو قام للخامسة يجوز أن يقول أنت في الخامسة هذا الأمر بصالح الصلاة ودليله حديث زي اليدين تكلموا كثيرا كثيرا بصالح الصلاة حتى أصلحوا النقص الذي فيها وقام النباس السلام وأتى بالناقص منها نعم واقيمت الفريضة شعميامي بتصلي الصدقه القبليه لا حرج لا حرج لا حرج. برضو على صفر آخر هو والاخر على صفر لا تدري لا امنعه, امنعه لا, ت... لا يتجعله مأموما لك لا تجل يعني ما ما تكبر او يعني زيحه على انت مرتبط بجماعة المسجد اما دور ربما لهم عذرهم يريدوا ان يجمعوا بين الحسنيين يعني يصلوا جماعة ويدركوا حالتهم او هم بيصلوا على صفر يعني ما, ما في نص يمنع هذا اصلا لكن اللي انت, انت مرتبط بالجماعة فهو هيصلي وراء الجماعة ف... ف... فمنعه لا تتم إذا صليت مع الإمام متم تتم أياً كان صلاته حتى لو دخلت في التشهد تتم ما؟ يعني ما في أي عملية نظامية ما فيش نص يقول اللي قام يقسم واللي فضل الأفضل أن مع... مع مع مع قد قامت الصلاة مع قد قامت الصلاة لا, لا آه. آه نعم نعم، برضو. في الكل ده هتجي في الأمور اللي جا ان شاء الله. قبل الأداة الله أكبر لا هو يصلي في الأطر لا يصلي في الأطر لما لا يجوز الصلاة قبل وقتها الصبح بالله إنما يجوز صلاة الظهر بعد وقتها وصلاة العصر قبل وقتها كمسافر يجمع لا بأس لا بأس, لا بأس كل ده إن شاء الله يأتي في الأمور ما هو مباح نعم سبحانك اللهم وب... أنا في التفسير أي وإن تعدوا نعمة الله لا لتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نعم آه وإن تعدوا نعمة الله لا لتحصوها إن الله غفور نعم أي أيه إن الإنسان لظلوم كفار أي أنه رغم كسرة النعم فإن الإنسان ظلوم كفار فالله سبحانه وتعالى يصف الإنسان هذا الذي علم الله عليه بأنه ظلم نفسه ظلوم لنفسه أولا قبل كل شيء ظلوم لغيره وكفار بالنعم إن كفار بالنعم مش كافر لا كفار بالنعم ورغم كل هذا وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور الرحيم يعني الكفار ده لو رجع فالله إيه غفور الرحيم فالأيتين بيكملوا بعضهم الآية في إبراهيم بتصف حال الإنسان بصفة عامة والآية في صورة النحل بتصف صفة الله يعني هذا الظلم الكفار لو رجع فإن الله إيه غفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد هذا إلهي نبفر